فبشره بمغفرته وأجر كريم إن نحن نحي الموتى ونكتب ما قدموا وأثارهم وكل شيء أحصل له في إمام مبين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إبجا أهل مرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فعززنا بثالث فقالوا إن إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إن إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين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 وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم محتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا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 والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي بها أن تدرك القمر وللليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون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 فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداف إلى ربهم ينسدون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إنهم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 وَلَقَدْ ضَلَّ أَضَلَّ مِنكُم كثيرا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ يَصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجوهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء نطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا ولا يرجعون ومن نعلمون إذ هنّكسه في الخلق فلَا يعطلون وما علمناه الشعر وما يمضيله إنه إلا بق وقرآن مبين ليظهر من كان حجّ و يحق القول على الكافرين أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ خَلَقْنَا لَهُم مِمَّا عَمِلتَ أَيْدِينَا أَنْعَمَهُم فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ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 فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أما خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم